أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> إنا كل شيء خلقناه بقدر وما تُنْكَلُ الْحِنْبِ بِالْبَصَرِ وَإِذَا قُنْدَ انَّا أَسْيَأْتُ فَهِمَ مِنْ ذِكْرٍ uruhu wa qadirin mustaqor innal ladin fi jannatin wa harfin fi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim.